بوك تو شسدسيات سجم سبعة وستون سبعة وستون ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين اكل النظاره النظاره زابودولسي سفويه اوكولياره لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته. أين ترك نظارته يا ترى اين ترك نظارته hodiny As-sa'a Al hodinky sú pokazené Sa'atuhu talifa Al-sa'a Hodiny visia na stene mu saatu mu'allaqa 'ala باس جواز السفر جواز السفر لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره يلان ترك جواز سفره يا ترك جواز سفره يا ترى oni ich. Hum, hunna. Alchasu bi him, bi him. Hum, hun. Alchas bi him, Deti nemôžu nájsť svojich rodičov. Leja Satya ul atfal, a ježidu, wely dehim. Leja Satya ul atfal. ان يوجد والديهم الا لكن هاهم الولدان قادمون هناك لكن هاهم الوالدان قادمون هناك في واس و الخاص بكم كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر gdzie je wasza żona زوجة حضراتكم سيد ميلر Vivaš, vaša vaše. كي حضرتكِ الخاص بكِ. أنتِ كا الخاص بكِ. أتكلموا لافاشا كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتكي مادام سميث؟ كديه باني شميتوها؟ أين زوج حضرتكي مادام سميث؟ أين زوج حضرتكي مادام سميث؟